فهم يعدون لها بالايام يفاجئهم يوم خبر لرؤيا م ن ا م ي ة لعاتك بنت عبد المطلب ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تسلم بعد فلو اسلمت لها جرت هي م ق ي م ة ب م ك ة غير م س ل م ة ولكنها ع م ة النبي ومعها اخوها العباس ابن عبد المطلب ولم يكن قد اسلم بعد ر أ ت رؤيا ماذا ر أ ت عاتك ر أ ت في منامها ان رجلا اقبل على بعير له فوقف بالابطح والابطح ا ر ض السيل مجرى المياه التي تكون بين جبال م ك ة فوقف على الابطح وصاح ثلاث صيحات يقول يا آ ل غدر نداء فيه ش ت ي م ة وتوبيخ لقريش يعني يا من عرفتم بالغدر و إ ن لم تستجيبوا لندائي فقد غدرتم قومكم يا آ ل غدر انفروا لمصارعكم في ثلاث أ ي خ ر ج و ا إلى م ص الى ر ك م إ مقاتلكم إ ل ى مصيركم أ ي خ ر ج و ا إ ل ى القتل في ثلاث اي خلال ث ل ا ث ة أ ي ا م قالت ثم مسؤل به دخل به جمله المسجد ولا ت ت ص و ر المسجد الحرام كما هو ا ل آ ن ب أ ب و ا ب وحرس لا يسمحون لك أ ن تدخل معك سجادا ا ل ص ل ا ة كان المسجد مفتوح الجوانب كلها لا أ ب و ا ب له اللهم أ ر و ق ه يستظل الناس في ظلها وهي أ ن د ي ة قريش ويدخل ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه ب ا ل د ا ب ة فلقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ا ا م ف ت ح ع ل ناقته القصواء وطاف ب ا ل ك ع ب ة وهو على ناقته قالت فدخل به بعيره إ ل ى المسجد فمثل به أ ي انتصب به قائما على ظهر ا ل ك ع ب ة فنادى ثلاث صيحات كالتي صاحها بالابطح ي ا آ ل غدر انفروا لمصارعكم في سلام قالت ثم مثل به جمله على ابي قبيس جبل ا ل ك ع ب ة قالت فصاح نفس الصيحات ثلاث مرات ثم اقتلع ص خ ر ة ع ظ ي م ة من اصلها من الجبل والقى بها الى المسجد فاهوت ولها حسيس اي صوت وضجيج حتى اذا التطمت بارض الوادي ت فما ت ت ت ف بقي بيت من بيوت م ك ة إ ل ا دخلته في ا ل ق ه فعندما ر أ ت هذه الرؤيا و أ ص ب ح ت أ ر س ل ت إ ل ى العباس وقالت أ ي أي أ ب ا الفضل لقد ر أ ي ت رؤيا أ ع ظ م ت ه ا و أ ر ى أ ن يدخل على قومك منها شر قال وما هي قالت لا والله لا أ ح د ث ك ه ا حتى تعطني موثقا الا تتحدث بها إ ل ى أ ح د ف إ ن يعلم بها قومك أ ص ا ب ن ا منهم شر فعاهدها الا يتكلم فقصت عليه الرؤيا فحينما سمعها قال حقا إ ن هذه الرؤيا ل م ف ظ ع ة أ ي م ف ج ع ة و إ ن لها ل ش أ ن قالت ف ك ت م ه ا قال و أ ن ت ف ك ت م ي ه ا وما ان خرج من عندها حتى لقي رجلا من قومه فوقف قائلا له اتعلم ماذا ر أ ت عاتك وقص عليه الرؤيا ك ا م ل ة فانتقل الاخر وقصها وشاع الخبر فاصبحت حديث قريش في انديتهم ووقع ما خشيته عاتك فانها كانت تخشى س ف ا ه ة ابي جهل فرعون هذه ا ل ا م ة فما أ ن بلغه الخبر و ر أ ى العباس يطوف بالبيت لم يمهله حتى يتم طوافه فناداه أ ن إ ل ي ن ا يا أ ب ا الفضل فلما وقف عليه الفضل قال يا أ ب ا الفضل منذ متى اوحي إ ل ى نبيتكم الجديده لم نسمع بنبوتها سمعنا ب ن ب و ة ابن أ خ ي ك اما ب ن ب و ة اختك فمتى كانت هذه واخذ يكيل له من الاستهزاء والشتائم ما لا يعلم به الا الله قال ان مضت هذه ا ل ث ل ا ث اي ث ل ايام ث ة ولم يكن شيء او حدث كتبنا عليكم كما كتبنا ص ح ي ف ة القطيع يوما عندما قاطعوا بني هاشم ودخلوا الشعب كتبنا عليكم كتابا انكم يا بني هاشم اكذب بيت في العرب في ونال منهما ن ا ل ويقول العباس وحديثه معتمد لانه اسلم وهو يحدثنا عن هذه الاحداث قبل اسلامه يقول فما كان مني له كبير ش أ ن الا اني انكرت اني قلت او ان ع ا ت ك قد ر أ ت حتى اتخلص من ص ل ا ط ه ل س ا ن اي صليط قال فرجعت وقد بلغ نساء بني هاشم ما كان بيني وبين ابي جهل فما ان كان المساء حتى اجتمعت نساء بني هاشم كلهن في بيتي واخذن يعنفنني اولا لماذا افشيت سر عاتك بعد ان اخذت علي عهدا الا اتكلم ب ا ل ر ؤ ي ة والثاني لماذا لم يكن مني كبير شيء او رد على هذا السفيه فقالت نساء بني هاشم لقد سكتم ت على هذا السفيه حتى ا ذ ا سيدكم واصدق رجل فيكم وخيركم ثم اخرجه من بلدكم وها انتم تمهلونه حتى يقع في نسائكم والله لئن لم ترد عليه ياعباس ليكونن لنا مع ابي جهل ش أ ن ت ح م س ت ا ل م س ا ء أ ن ترد ه على أ ب ي ج ا يقول العباس فوالله قد حركنا الغضب في ر أ س ي وفي عروقي فقلت قاتله الله والله لئن لقيته في المسجد لاكونن أ أ ن ا المتحرش به والمتعرض له حتى يقول ك ل م ة و ا ح د ة ف أ ك ي ل له ما شاء الله قال ولم أ خ ر ج في اليوم الثاني و أ ن ا أ ع د نفسي ماذا أ ص ن ع وماذا يكون بيني وبينه فخرجت في اليوم الثالث أي ا لرؤيا ي و م الثالث ل عاتك وهو يوم موعد قال فدخلت المسجد ووقع نظري عليه فهممت أ ن أ ت ج ه إ ل ي ه قبل أ ن أ ط و ف فما أ ن ش د د ت نفسي إ ل ي ه متجها وقد وقع نظري عليه حتى ر أ ي ت ه ينصرف من و ج ه ه متجها إ ل ى باب المسجد أ ي إ ل ى رواق بني ش ي ب ة الذي كانوا يدخلون منه مستقبلين الحجر ف ي ب د أ و ن بالطواف قوس داخل الحرم وليس باب يغلق ك ا ل أ ب و ا ب ولكن متفق عليه أ ن ه باب المسجد قال فقلت قبحه الله اكل ل ل ه أ هذا فرقا مني أن ل ا يلقاني قال ولكن كان هناك غير ذلك فلقد كان قاتله الله حديد النظر حديد اللسان حديد الوجه فلقد راى وسمع ما لم ارى واسمع فانه صوت المستغيث نقف هنا ونعلم من المستغيث ا ل ا عندما بلغ ابو سفيان من ا ل رسائل السر والمكتوم من خونه المسلمين من المنافقين واعوانهم من يهود ق د حذروا ابا سفيان ا س ت أ ج ر رجلا اسمه ضمضم دفع له ما ي غ ر ي ه على أ ن يطير ويقص ا ل أ ر ض قصا ف ي أ ت ي م ك ة ولكن يدعو قريش ل ن ص ر ة أ ب ي سفيان ب أ س ل و ب لا يدع رجلا يتخلف ب أ س ل و ب مروع قال إ ذ ا دخلت الحرم ف ا م ط ط بعيرك مقلوبا يعني خلي ذنب البعير وظهرك عند راسه من هول ا ل أ م ر وشق ثوبك واكشف عورتك واجدع أ ن ف و أ ذ ن ي بعيرك قطع أ ن ف اذني والدم يشخب منهم واصرخ ب أ ع ل ى صوتك و أ ن ت تنتف شعرك يالا ل ط ي م ة يالا ل ط ي م ة وفعل ضمضم هذا فهذا راه وسمعه أ ب و جهل دما من ن أ ف هذا الصوت المروع والمنظر المفزع جعل قريشا كلها يصيبها الذهول وتجتمع للخبر دون ما تفكر بشيء قبله فلما اجتمعوا يقول العباس فاجتمع الناس على ضمضم و أ ن ا منهم فنسيت أ ب ا جهل ونسيني فلم يكن بيني وبينه شيء وتذكرت رؤيا عهدك انفروا لمصارعكم في ثلاث فكان هو اليوم الثالث ل ل ر ؤ ي ة قال واجتمعت قريش شيبها وشبانها وكلهم استعد للخروج ليحمي تجارته وماله لذلك قرن الله المال بالنفس والروح في كتابه فقال عز من قائل يجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م ف إ ن المال يعدل الروح وربما أ ح ي ا ن ا يضحي ا ل إ ن س ا ن بنفسه من أ ج ل ماله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى من قتل دون ماله هو شهيد حياة لان المال حياة الانسان فلما ج م ع ع ت قريش ى على ان تخرج على الصعب تخرج ت والذلول ل ح ي م ل ه وتجارتها ا ر من يد سمع و و ل الله صلى الله عليه ل س فصدقت رؤيا ابو ك ا فلما سمع أبو لهب بالخبر وكان يعد من س ا د ة قريش ومن اعداء محمد صلى الله عليه وسلم مع انه عمه إ ل ا أ ن ه اعتذر عن الخروج ودفع لهم ما يشاؤون من المال على أ ن يجهزوا بدنه رجلا آ خ ر وعندما س أ ل ه العباس لم ا لم تخرج قال إ ن رؤيا عاتك ك أ خ ذ باليد أ ع ر ف ه ا منذ الصغر ما ر أ ت رؤيا إ ل ا جاءت كفلق الصبي رؤيا عاتك كأخذ باليد أي إن قومك قد خرجوا لمصارعهم خ ر ج العباس وفي قلبه ايمان هو مؤمن ب ن ب و ة ابن اخيه انه صادق ولكنه لم يعلن اسلامه وزادته ر ؤ ي ة اخته عاتك ة ايمانا وتصديقا فحاول ان يعتذر الا ان ابا جهل قبحه الله سعى مع س ا د ة قريش لارغام بني هاشم كلهم على الخروج والا فهم محاربون مع محمد أرغمهم ر على ل ا خ وصرف ج و خ و وبين مودة و ص ص ا من محمد أن بينه يعتقد يخفي النظر عن أ ب ي لهب و أ ر ا د بعض س ا د ة قريش أ ن يتخلف ك أ م ي ة بن خلف أمية بن خلف كان قد حدثه سعد بن معاذ رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وقد جاء معتمرا إ ل ى م ك ة بعد ا ل ه ج ر ة بشهرين جلس إلى أمية ف س أ ل ه أ م ي ة بن خلف عن أ خ ب ا ر المسلمين عندهم وهو يعلم أ ن ه مسلم ولكنه لا يستطيع أ ن يعتدي على رجل مثل سعد فلما س أ ل ه كان جوهر ما أ ه م ه من الخبر أ ن قال له سعد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم ق انهم ت ل و ك إ قاتلوك لا محاله قال أ ف ي مكه ام خارجها قال لا ادري ولكنه بشر اصحابه بانهم قاتلوك واميه على كفره يعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نظره محمد الصادق ونحن نقول يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبينا ما ينطق عن الهوى فايقن اميه انه مقتول فاراد ان يجلس وكان أ م ي رجلا جسيما شيخا كبيرا مبجلا في قريش فجلس عند المسجد في رواق قومه فاتاه عقبه بن أ ب ي معيط وشيطان هذه ا ل أ م ة أ ب ي جهل ب م ج م ر ة و م ك ح ل ة فقال له لا ب أ س ابا الوليد لا بأس عليك استجمر وتطيب واكتحل المآقيك الحسان باسمدي ف ا ش ر ا ل ن س ا ء ف ش ط غضبا فاثاروه فخرج الى القتال وهكذا فعلوا مع عطبه بن ربيعه وما هم زعيم او سيد ان يجلس الا اثار حفيظته حتى خرجوا بسادته جميعا خرجت وخمسين قريش رجلا واتعدادها تسعمائة ل أ م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج بمن حضر قال ل أ ص ح ا ب ه هذه عير قريش على م ق ر ب ة منكم اخرجوا لها لعل الله أ ن ينفلكموها ف ا س ت أ ذ ن ه رجال أ ن ي أ ت و ا بخيلهم وركائدهم من ع ا ل ي ة ا ل م د ي ن ة فقال لا لا يخرج معي إ ل ا من كان ظهره حاضرا ً أ ي دابته ح ا ض ر ة وكانوا قليلا جدا من يعدون حاضرتهم وخيلهم فخرج معه من الخيل فرسين ومن ا ل إ ب ل سبعين سبعين جمل و ع د ة الذين يحرسون ق ا ف ل ة أ ب ي سفيان سبعين رجل وخرج مع قريش س ب ع م ا ئ ة بعير كلها مضاعفات السبعه فلما ان خرج اصحابه بسبعين بعير وفرسين والرجال على اقدامهم يمشون حاول ان يرد الراجل فقالوا يا رسول الله نعتقب كل ث ل ا ث ة بعير فكان النبي ومعه علي وزيد بن حارثه يعتقبون بعيرا ومعنى يعتقبون لا يركب ا ل ث ل ا ث ة على بعير لا بل يركب واحد ويمشون م س ا ف ة يقدرونها ثم ينزل فيركب الثاني ثم ينزل فيركب الثالث فلما اراد زيد وعلي أ ن يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل م س ا ف ة كلها وقالوا يا رسول الله نهب لك حصتنا فلا نعتقب بعيرك بل نسير بجانبيه اسمعوا ماذا اجاب صلى الله عليه وسلم اليست هذه كلها دروس من يقف عند هذه الحادثه يربط السيره بالحاضر ويعلم غايتنا من السيره قال لهم نبيهم رسولهم قائدهم عندما اثروه بالركوب والا يمشي كسائر الناس قال ما انتما ا باقوى مني على المشي وما انا باغنى منكما عن الاجر انا اريد الاجر مثلكم وانا قوي على المشي مثلكم ن و ب ة و ن و ب ة فما زال يركب ويركبان ي اذا مشى وركب ركب ثلث الطريق ومشى ثلثيها من ا ل م د ي ن ة الى بدر واللبيب تكفيه الاشارة تكفيه هذه دروس ع م ل ي ة و ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا للتسلي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان عند بئر ا ل س ق ا ي ة وبيوت ا ل س ق ا ي ة في أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة أ ن ا خ هناك واستعرض أ ص ح ا ب ه فرد من استصغر سنه منهم ثم قال لرجل عد لنا أ ص ح ا ب ن ا ليحصي العدد حتى إ ذ ا غاب أ ح د انتظروه أ و فقدوه فلما عدهم قال يا رسول الله ث ل ا ث م ا ئ ة و ث ل ا ث ة عشر رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أ ك ب ر رقم لا ي ق ر ع د ة أ ص ح ا ب طالوت وهذا عدد الرسل وانظر الى هذا الرقم وتذكر حديثي لكم ل ي ل ة القدر ت ل ا ت م ا ئ ة وثلاثه عشر ت ل ا ت ة بينهم واحد إ ذ ا جمعت هذا الرقم حسابيا كم يكون المجموع س ب ع ة ومعهم سبعين بعير من مضاعفات ا ل س ب ع ة ورجال قريش في ا ل ق ا ف ل ة سبعون وخرج مع قريش سبعين بعيرا قال هذا الرقم لا ي ق د ر ع د ة أ ص ح ا ب طالوت وعلى ترجيح كتاب السير و أ ه ل الحديث أ ن هذا العدد ليس داخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث م ا ئ ة و ث ل ا ث ة عشر رجاله اما اذا اضيف اليهم يكون ث ل ا ث م ا ئ ة واربعه عشر ولا نجمع رسول الله مع احد فانه عندما شق صدره وهو عند حليمه ب و ا س ط ة الملكين تعرضنا له بالتفصيل قال احدهما للاخر زنهم فقال فوضعه في ك ف ة ووضع ع ش ر ة من قومه في ك ف ة فرجحهم وطاش ا ل ع ش ر ة فقال زنه فوضعه في ك ف ة ووضع م ا ئ ة من قومه في ك ف ة ثم وزنه فرجحهم وطاش ا ل م ا ئ ة فقال زنه فوضعه في ك ف ة ووضع الفا من قومه في ك ف ة فرجحهم وطاش الالف فقال الملك الاخر ل ل أ و ل كفى والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو وزنته ب أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا لرجحهم فرسول الله لا يجمع مع أ ح د ث ل ا ث م ا ئ ة و ث ل ا ث ة عشر صحابيا مجاهدا ورسول الله تاجهم صلى الله عليه وسلم والحديث شيق وبدر كلها دروس وموعدنا معها أ س ا ب ي ع و أ ر ى ان استرسلت بالسياق وكلكم مشدود سنطيل عليكم و ن س ق ل على الواقفين خارج المسجد اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله فهذا رقم ليس له حساب في الجيوش ث ل ا ث م ا ئ ة و ث ل ا ث ة عشر معهم سبعين جمل كما قلنا ولو نظرنا الى عدوهم اما عدد المقاتلين تسعمائه وخمسين ث ل ا ث ة أ ض ع ا ف عدد المسلمين أ م ا الخيل التي معهم فهي م ئ ت ي م ئ ت ي ن ع ش ر ة أ ض ع ا ف ما مع المسلمين أ م ا عدد ا ل إ ب ل التي امتطوها س ب ع م ا ئ ة ع ش ر ة أ ض ع ا ف ما مع المسلمين غير ا ل إ ب ل التي تحمل متاعهم ودنان الخمر والتي أ خ ر ج و ه ا ب غ ي ة النحر و ا ل أ ك ل وعندما أ خ ذ ت قريش تستعد وكان قد أ ب ط أ في الاستعداد كما قلنا أ م ي ه بن خلف وعتبه بن ر ب ي ع ة وعندما استفزهم شيطان هذه ا ل أ م ة أ ب و جهل و أ خ ذ ا في الاستعداد قال عباس النصراني والذي آ م ن في قلبه ولم يظهر إ س ل ا م ه ل ع ت ب ة وتذكرون عداس هذا هو خادم أ ي عبد رقيق عند ع ت ب ة و ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عودته من الطائف إ ذ أ و ى إ ل ى حائط ع ت ب ة ودعا دعاءه المشهور ثم أ ر س ل إ ل ي ه ع ت ب ة و أ خ و ه ش ي ب ة قطفا من العنب مع عباس د هذا وقد رقى له وتحركت الرحم فلما مد يده صلى الله عليه وسلم ل ي أ ك ل قال بسم الله فقال عباس د ما سمعت هذا الاسم يذكر في هذه ا ل أ ر ض أ ي أ ه ل هذه البلد لا يقولون بسم الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أ ي أ ر ض أ ن ت قال مني نوى قال بلد الرجل الصالح يونس بن م ت ة فدهش ع د ا س وقال وما علمك بيونس بن م ت ة و أ ن ت في قوم أ م ي و ن هو نبي و أ ن ا نبي فلما استيقن ع د ا س أ ن ه المنتظر أ كب على ر أ س ه وقدميه يقبلهما و آ م ن ب أ ن ه رسول الله وكتم إ ي م ا ن ه وعندما س أ ل ه ع ت ب ة عن ذلك قال أ خ ب ر ن ي ما لا يعلمه إ ل ا نبي ولكني لم أ ت ي ق ن بعد فكتم إ ي م ا ن ه لعلمه ع د ا و ة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ى سيده ع ت ب ة يستعد للخروج قال يا سيدي لم ا تستعدون قال لحرب محمد و أ ص ح ا ب ه قال ذاك الذي ر أ ي ت في حائطكم يوما قال نعم قال أ ن ص ح ك بما تدين وما تعتقد بحق آ ل ه ت ك عليك لا تخرج قال ولم ا يا ع د ا س قال والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو رب السماوات و ا ل أ ر ض ي ن ان هذا الرجل لنبي ولا يقوم لحربه الجبال أ ي لا تثبت لحربه الجبال وكان هذا مما يثني ع ز ي م ة عتبه بن ر ب ي ع عن القتال ولكن قدر الله وما شاء الله فعل خرجت قريش فهي في طريقها وهي أ ب ع د عن بدر من أ ه ل ا ل م د ي ن ة ف إ ن بدرا تقع غربي ا ل م د ي ن ة من ج ه ة الجنوب أ ي الجنوب الغربي على بعد ب ل غ ة العصر 150 كيلو متر عن ا ل م د ي ن ة اما مكة بعدها عن ه ف وصل اكثر و النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من ا ل م د ي ن ة لثمان ليال خلون من رمضان و ا ل ل ي ل ة تسبق اليوم اذا صام س ب ع ة ايام في ا ل م د ي ن ة وخرج ل ي ل ة الثامن فصام اليوم الثامن في الطريق وعندما فصل من بيوت السقيا دعا لاصحابه بعد أ ن وقف ونظر إ ل ى ا ل م د ي ن ة فقال اللهم إ ن نبيك ورسولك وخليلك إ ب ر ا ه ي م قد حرم م ك ة ودعا ل أ ه ل ه ا و إ ن ي أ ح ر م ا ل م د ي ن ة ما بين لابتيها و أ د ع و ل أ ه ل ه ا اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ثم دعا ل أ ص ح ا ب ه الخارجين معه ق ا ل اللهم إ ن ه م حفاه فاحملهم يمشون على ا ل أ ق د ا م اللهم إ ن ه م حفاه فاحملهم و إ ن ه م ع ر ا ت فاكسهم و إ ن ه م عال أ ي فقراء ف أ غ ن ه م من فضلك ثم مضى صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم س ا ئ م ا وصام أ ص ح ا ب ه أ م ا في اليوم الثاني فقد أ ف ط ر و أ م ر مناديه أ ن ينادي إني م فامر ط فأفطر فأفطر ر ل على ك ث ي وبقي ي ر نفر ص ا ه فبلغه م قوما لم ف أن ي ط أي قليل عدد ل مناديه يفطر فأمر م أ ن ينادي م ر ة ث ا ن ي ة أ ي ه ا العصاه إ ن ي مفطر ف أ ف ط ر فاعتبر الذي لم يفطر و أ ص ر على صيامه أ ن ه عاص ل أ ن ه يخالف هدي نبيه صلى ا ل ل عليه وسلم ه ف أ ف ط ر القوم جميعا فلما بلغ الروحاء صلى الله عليه وسلم والروحاء على بعد ستين إ ل ى سبعين كيلو يعني منتصف الطريق من ا ل م د ي ن ة باتجاه بدر و ا ل آ ن طريق ا ل ه ج ر ة الجديد لا ي أ ت ي عليها هذه الذي على على الطريق القديم الذي كان يأتي على بدر. لما بلغ الروحاء كان بدر يأتي بلغه الخبر ان قريشا قد خرجت تحمي عيرها وان ق ا ف ل ة ابي سفيان تصل غدا او بعد غد حسب التوقيت الى بدر فجلس واصحابه س ت ش ا ر قريش قد خرجت تحمي عيرها اذا توقعوا ان ه ن ا ك م ع ر ك ة سواء التقينا بالعير ام لم نلتقي فان قريشا قد خرجت غاضبه فلما أ ع ل ن الخبر ل أ ص ح ا ب ه واستشارهم قال بعضهم يا رسول الله هلا ل ذكرت لنا القتال فكنا نعد له عدته لقد خرجنا ما نريد إ ل ا العير ولقد نهيتنا أ ن يعد أ ح د ظ ه ر ه فما خرج معك إ ل ا من كان ظهره حاضرا وها أ ن ت ترى فقام المقداد بن ا ل أ س و د رضي الله عنه وارضاه رجل مهاجري فقال يا رسول الله امضي لما امرك الله فوالله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو قصدت بنا برك الغماد ي لجالدناه معك حتى تبلغه وبرك الغماد ي موقع غربي م ك ة الى ج ه ة اليمن يضرب به المثل بطول البعد في ا ل م س ا ف ة فسر النبي لمقالته واثنى عليه خيرا ثم قال اشيروا علي ايها الناس فسكت الناس فقال ث ا ل ث ة اشيروا علي ايها الناس فقام سعد بن معاذ سيد ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كم كان يثلج صدر النبي هذا الرجل سعد بن معاذ اللهم ارض ى عنه اللهم ارض ى عنه اللهم ارض ى عنه, عنه قام سعد بن معاذ ولا تتوقعون أ ن ه شيخ كبير قد شابت ناصيته وعارضيه بل كان فتى في مقتبل العمر ف إ ن ه حين رحل عن هذه الدنيا بعد غ ز و ة الخندق كان عمره خمس ة و ثلاثين س ن ة أ سيدنا سعد بن معاذ في سن ا ل ر ج و ل ة رضي الله عنه و ارضاه ولكن في سن المياعه عند كثير في مجتمعاتنا واحد و ثلاثين س ن ة وقف وقال ك أ ن ك تريدنا يا رسول الله قال أ ج ل ولماذا ل م النبي ذ ا ا يريد ر أ ي ا ل أ ن ص ا ر أ و ل ا في ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة التي بها أ و بموجبها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه م كان فيها أ ن ه إ ذ ا بلغ ديارهم أ ي ا ل م د ي ن ة حموه مما ي ح م و منه أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م ف أ ف ا د ت ا ل ع ب ا ر ة أ ن ه م غير ملزمين بحمايته قبل أ ن ي أ ت ي ديارهم ولعل البعض يفهم انهم غير ملزمين ايضا بنصرته اذا خرج من ديارهم فهو الان ليس في ديارهم هذا واحد والسبب الثاني يريد ر أ ي ه م لانهم اكثر عددا فلقد كان عدد الانصار في هذه ا ل غ ز و ة 250 و ع د د المهاجرين 63 ا ل ج م ي ع 313 قال اجل فقال سعد بعد أ ن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد آ م ن ا بك وصدقناك و أ ع ط ي ن ا ك عهودنا فوالذي بعثك بالحق إ ن ا لا نكره أ ن تلقى بنا عدونا غدا فلعل الله فلعلك خرجت تريد أ م ر ا و أ ر ا د الله غيره ونزل ا ل ق ر آ ن يؤيد ذلك أ ن ه خرج يريد أ م ر ا و أ ر ا د الله آ خ ر فامض ي لما أ م ر ك الله إ ن ا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أ ن يريك منا ما تقر به عينك و و الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ف خ ط ه لخضناه معك ما تخلف منا رجل قط أ ع ط ى الولاء بلسانه ولسان ا ل أ ن ص ا ر جميعا ومعنى استعرضت البحر مش استعراض ت ف ر ج عليه من الفرج على الاستعراض العسكري استعرضته أ ي أ ت ي ت عرضه لتخوضه إ ل ى الشاطئ الثاني خوضا ل خ ض ن ا ه معك ما تخلف منا رجل قط ف أ ش ر ق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على الفور أ ب ش ر و ا والذي نفس محمد بيده ل ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى مصارع القوم هذه ا ل ع ب ا ر ة حسمت الموقف و أ ع ل ن ت أ ن ه ا الحرب ابشروا فوالذي نفس محمد بيده ل ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى مصارع القوم إ ذ ا هي ا ل م ع ر ك ة والقوم سيقتلون فبعد أ ن سمع ا ل ص ح ا ب ة م ق ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ت ض م ن ة هذه ا ل ب ش ر ة ساروا على ب ر ك ة الله مع أ ن البعض كاره للقتال ويريدون العير وصدق الله بوصفهم وتودون أ ن غير ذات ا ل ش و ك ة تكون لكم يعني تريدون العير ل أ ن فيها سبعين رجل لن تكون م ع ر ك ة أ م ا ذات ا ل ش و ك ة أ ن تلقوا قريشا بعددها وعدتها ومن قبل وصف ا ل ق ر آ ن موقفهم هذا بقوله تعالى في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق و إ ن فريقا من المؤمنين لكارهون كارهون القتال لكن يريدون العير وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد وعدني إ ح د ى الطائفتين أ ن ه ا لي و أ ي د الله ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ذ يعدكم الله إ ح د ى الطائفتين أ ن ه ا لكم و أ خ ب ر ه م عما في نفوسهم وتودون أ ن غير ذات الشوكه تكون لكم إ ذ ن إ ذ ا فلتت العير فلنا ا ل م ع ر ك ة والنصر فمضى صلى الله عليه وسلم حتى أ ن ا خ قبيل ماء بدر ب م ر ح ل ة وبث عيونه يستطلعون له ا ل أ خ ب ا ر أ م ا هو صلى الله عليه وسلم فركب وركب معه أ ب و بكر وجال حول ا ل م ن ط ق ة بنفسه يستطلع ا ل أ خ ب ا ر فوقف على شيخ من العرب بالغ بالسن اسمه سفيان الضمري النبي يعرفه وهو لا يعرف النبي وقف عليه مع أ ب و بكر وقال له حدثنا ما عندك من اخبار هل بلغك شيء عن قريش وصاحبهم يعني محمد فقال اخبراني ممن انتما اخبركما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخبرتنا اخبرناك قال هذه بتلك قال نعم قال اذن وهذه دروس ليست ت س ل ي ة ليتعلم كل مسؤول كيف تدار ا ل أ م و ر هذه ح ك م ة وانظروا إ ل ى مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهو ا ل أ س و ة ا ل ح س ن ة عندما يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لم يقل هذا ل ا ئ م ة المساجد فقط ولا للمصلين ولا للحجاج والمعتمرين بل لكم تجمع كل المسلمين ففي رسول الله ا س و ة لكل انسان على اختلاف منزلته في المجتمع وتصنيفه ايا كان بدءا من ا ل ق م ة وانتهاء ا ب ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ع ب ي ة العامه ة اسوة حسنة فانظروا اسوة القادة لقد لكم رسول الله رسول الله كان ركب فانظروا هنا ن في في ف س ب ليطمئن على ا ل م س أ ل ة و س أ ل الرجل فانظر و ا بما اجاب اخبرنا اخبرناك هذه بتلك نعم فقال الرجل الضمري اي سفيان الضمري شيخ من شيوخ العرب بلغ من العمر عتيا قال اخبرت ان محمدا واصحابه, وأصحابه قد خرجوا لعير قريش في يوم كذا وكذا ف إ ن كان الذي أ خ ب ر ن ي صدقني فهم اليوم في موقع كذا وكذا للمحل الذي نزل به النبي و أ ص ح ا ب ه بالتمام هذه ف ط ن ة العرب قديما وانظروا إ ل ى حماقتهم حديثا في أ ي يوم خرجوا كم يوما تحتمل هم اليوم في مكان كذا وكذا وبلغني أ ن قريشا قد خرجت تحمي عيرها في يوم كذا وكذا أ ي وعد اليوم الذي خرجت فيه ف إ ن كان الذي أ خ ب ر ن ي قد صدقني فهم اليوم في موقع كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش بالتمام قال ها أ ن ا أ خ ب ر ت ك م فممن أ ن ت م ا قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء نحن من ماء ودار ر أ س بعيره و و ل ه يقول ابو بكر فالتفت الى الرجل يقلب يديه ويقول من ماء اي ماء امن ماء العراق هما فضحك ابو بكر فالتفت اليه النبي قائلا يا ابا بكر لقد صدقناه ولم نطلعه على امرنا احنا صدقناه لكن ما أ ط ل ع ن ا على أ م ر ن ا قال تعالى فلينظر الانسان مم ا خلق خلق من ماء دافق لقد سالنا ممن انتما فنحن من ماء من ماء فولى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر عنه والرجل يقلب كفه ويقول من ماء اي ماء امن ماء العراق فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وانتظر العيون التي أ ر س ل ه ا إ ل ى ماء بدر حتى ت أ ت ي ه بالخبر وقد أ م س النهار و أ ر ا د أ ن يعسكر في موقعه فقال له الحباب بن المنذر وكان رجلا ً نير العقل سديد ا ل ر أ ي يا رسول الله أ م ن ز ل أ ن ز ل ك ه الله فليس لنا أ ن نتقدمه أ و ن ت أ خ ر ه أ م هو ا ل ر أ ي والحرب و ا ل م ك ي د ة قال بل هو ا ل ر أ ي والحرب و ا ل م ك ي د ة انظروا إ ل ى خلق الجندي في جيش ا ل إ س ل ا م و إ ل ى خلق القائد وهو نبي يوحى إ ل ي ه من السماء مع أ ن الحباب بن المنذر يعلم أ ن رسول الله يوحى إ ل ي ه و أ ن ه معصوم إ ل ا أ ن ه لما ر أ ى رغبته بالمقام هنا كان جنديا ناصحا صادقا الدين ا ل ن ص ي ح ة والنبي صلى الله عليه وسلم صادقا ومربيا أ س و ة ح س ن ة لم ت أ خ ذ ه ع ز ة ا ل ق ي ا د ة ولا أ ن ه نبي ب أ ن يلجمه أ و يخرسه بل صارحه وقال هو ا ل ر أ ي والحرب و ا ل م ك ي د ة فهل عندك ر أ ي قال نعم قال إ ن أ ذ ن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أ ر ا ه منزلا لك أ ر ى أ ن تنهض بالناس أ و بالقوم حتى ن أ ت ي أ د ن ى ماء من القوم أ ي أ ق ر ب ماء من بدر يمكن أ ن تصل إ ل ي ه قريش ف إ ن ي أ ع ل م غزارته و ق و ة م ا ء ه فنبني عليه حوضا ونغور ما عداه فنشرب و أ ع د ا ؤ ن ا لا يشربون خ ط عسكريه ل أ ن الماء عنصر ا ل ح ي ا ة في ا ل م ع ر ك ة أ ي ض ا ف إ ن فيه الحرب ا ل م ع ن و ي ة جيش يحرم الماء كيف تكون حالته ا ل ن ف س ي ة فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ي ه وقال ل أ ص ح ا ب ه انهضوا وانزلوا على ر أ ي أ خ ي ك م فنهضوا ونزلوا على ر أ ي ه فعندما أ ت و ا وذاك ليلا وعندما أ ت و ا أ د ن ى ماء من القوم بنوا الحياض كما أ م ر وغوروا ما عداها من ا ل آ ب ا ر وحرسوا الماء وكل هذا بالليل وقبل أ ن تصل إ ل ي ه قريش وكان القوم كما لا يخفى حالهم ق ل ة عدد و ع د ة مع تطمين النبي صلى الله عليه وسلم لهم إ ل ا أ ن ه م ل أ و ل م ر ة يخوضون م ع ر ك ة كانوا خائفين كان فيهم و س و س ة كانوا مرهقين ومع ذلك لم يناموا ففي ا ل ل ي ل ة التي قبلها كانوا أ ص ب ح و ا على غير ماء بعضهم أ ص ب ح جنبا فوسوس لهم الشيطان كيف ستقاتلون و أ ن ت م على غير ا ل ط ه ا ر ة ف أ ن ز ل الله ليلتها لهم الماء ف ن ب د ا ل أ ر ض تحت أ ر ج ل ه م ل أ ن ه ا رمال واستقوا واغتسلوا و أ ل ق ى عليهم الطمانينه حتى ناموا يقول ا ل ص ح ا ب ة وراوا ل ح د ي ث علي بن أ ب ي طالب والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لقد نام الجيش ب أ ك م ل ه ل ي ل ة بدر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما استيقظت فنظرت إ ل ي ه ر أ ي ت ه قائما يصلي القائد يصلي والجيش كله نايم الرسول قائم يصلي لانه يريد ان ي أ خ ذ التوقيت و س ا ع ة الصفر من رب السماوات والارض لم يكن يعتمد على اي ج ه ة من الجهات قائم يصلي اذا حزبه امر هرع الى ا ل ص ل ا ة وبينما هو يصلي صلى الله عليه وسلم وقبل ان ينام الجيش بقليل اقبل علي والزبير ا ل ذ ا ن أ ر س ل ه م ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم إ ل ى عين بدر لاستطلاع الخبر قدما بغلامين من سقاه قريش و س أ ل ا ه م ا لمن أ ن ت م ا قالا لقريش نسقي لهما وقريش لم تصل الماء بعد وكره ا ل ص ح ا ب ة أ ن ي ك و ن لقريش ل أ ن ذلك ينذر أ ن قريشا هاهنا و أ ب و سفيان والعير ليست ه ؤ ل ا وكانوا يريدون أ ن يقولا نحن ل أ ب ي سفيان والعير فضرباهما كذبتما أ ن ت م ا ل أ ب ي سفيان والعير أ ي ن أ ب و سفيان فمن الضرب وهذا درس لمن يتولى أ م و ر التحقيق والاستجواب بالضرب سيقول لك المضروب ما شئت اكتب و أ ن ا اوقع لك بس خلصني عندما ضرباهما ق ا ل نعم نعم نحن ل أ ب ي سفيان ونحن في العير فركع, صلى الله عليه وسلم أي خف في صلاته فركع وسجد سجدتين ثم سلم وقال لا والله إ ن ه م ا عندما صدقاكم ضربتموهم وعندما كذباكم تركتموهم صدقا والله هم لقريش أ ق ب ل إ ل ي ه فاستقبل الفتيان وانظرا كيف كان ت ت ح ق ي ق معهما لا ع ل ي ك م من انتما فذكرا س م ه م ا لمن انتما قالا لقريش ارسلانا نسقي لهما قال اين هي قريش قالوا وراء هذا الكثيب اي وراء هذا التل من الرمال قال كم القوم قالوا لا ندري عددهم ولكنهم كثير قال كم ينحرون كل يوم انظروا إ ل ى م ع ر ف ة العرب ب أ ن الطعام يدل على عدد ا ل أ ق و ا م كم ينحرون كل يوم قالوا يوما ينحرون ع ش ر ة ويوما ينحرون ت س ع ة يعني يوم عشر جمال ويوم عشر تسعة بذبحوا جمال بذبحوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين ا ل ت س ع م ا ئ ة و ا ل أ ل ف وكانوا ت س ع م ا ئ ة وخمسين فعلا قال من فيهم من أ ش ر ا ف ه م كل أ ش ر ا ف قريش فلما ذكروا رفع النبي د وقال و كفى ثم التفت إ ل ى أ ص ح ا ب ه وقال هذه م ك ة قد أ ل ق ت إليكم ل أ ف اليكم ذ هذه كبدها مكة قد أ ق ت إ ل أ ف ل ا ذ كبدها ثم قام إ ل ى صلاته صلى الله عليه وسلم و أ م ا قريش ف إ ن ه ا خلف ذلك الكثيب جاءها مرسال من ابي سفيان يقول لها انه قد نجا بالعير بلغته الاخبار فغير طريقه واخذ ساحل البحر ولم يلد ماء بدر وقد نجت تجارتكم وهي بساحل البحر فارجعوا لا ع ل ا ق ة لكم بمحمد ولا ر غ ب ة لنا بالحرب وفرح الناس بهذا الخبر وهموا بالرجوع الا ان شيطان هذه ا ل ا م ة انظروا الى رجل فاسد كيف يدمر امه ابو جهل اقسم بلاته وعزاه انهم لا يرجعوا حتى يردوا ماء بدر وبدر كانت سوق للعرب تعقد في كل عام ث م ا ن ي ة ايام فهي موقع مشهور حتى نرد بدرا فنطعم ونسقي وتعزف علينا ا ل ق ي ا ن فتسمع بنا العرب فمازالوا يهابوننا ولجا الناس الى كبيرهم عتبه بن ربيعه وقالوا يا ابا الوليد انت اسن قريش واعقلها فاحمل دم حليفك الحضرمي الذي قتل وحدثنا عنه في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عمرو الحضرمي الذي اصيبه في اخر يوم من رجب وقتلته س ر ي ة عبد الله بن جحر احمل دم حليفك الحضرمي وارجع بالناس واكف قومك شر هذه ا ل م ع ر ك ة فقام ع ت ب ة يخطب الناس وقال لمن حدثه وهو حكيم بن حزام قال له س أ ح د ث الناس ولكن عليك بابن ا ل ح ن ظ ل ي ة ف إ ن أ م أ ب ي جهل يقال لها ا ل ح ن ظ ل ي ة م أ خ و ذ ة من المر الحنظل عليك بابن الحنظليه ف إ ن ه لا يفسد علي ا ل ر أ ي أ ح د غيره فقام عتبه وكان رجلا وسيما كبيرا مطاعا في قومه عاقلا وقال يا قوم ما تريدون من حرب يلقى الرجل فيها أ خ ا ه وابن عمه فما زال والله ينظر إليه ينظر ببغض إ ل ى عدد من السنين هذا قاتل أ خ ي وهذا قاتل ابن عمي اعصبوها ب ر أ س ي وقولوا جبنا ع ت ب ة و أ ن ت م تعلمون أ ن ي لست ب أ ج ب ن ك م فارجعوا ودعوا محمدا لغيركم من العرب إ ن أ ص ا ب ت ه كاك وشانهم و إ ن سلم فعزه عزكم فقام أ ب و جهل وقال ما ب ع ت ب ة ما قال أ ي ليس هذا ر أ ي ه م ولكنه علم أ ن محمدا و أ ص ح ا ب ه أ ك ل ه جزور يعني و ج ب ة يوم ت ل ت ث م ئ ة و ث ر ا ث ع ش كلهم ضعفاء وفيهم ابنه أ ب و ح ذ ي ف ة فقد تخوفكم على ابنه فلا تطيعوا امره و أ غ ر ى أ خ ا ع م ر الحضرمي واسمه عامر الحضرمي قال قم فانشد خفرتك واطلب ث أ ر أ خ ي ك فقام القبيح فكشف عن سواته وصاح ب أ ع ل ى صوته و عمراه و ذ ل ه فحميت نفوس الشر في الناس و أ ج م ع و ا على الحرب و أ ن ز ل الله تلك ا ل ل ي ل ة مطرا كما قلنا فلبد ا ل أ ر ض تحت أ ر ج ل المسلمين و أ ع ط ا ه م ا ل ط م أ ن ي ن ة و أ ث ب ت ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم وسنعرض لكل ا ل آ ي ا ت التي نزلت في هذا المقام ولكنه سبحانه وتعالى هنا كان يعطيهم المطر طلا أ ي خفيفا يلبد ا ل أ ر ض ويطمئنهم وهناك كانت ت س ح السماء عليهم ز ح ا وكانت أ ر ض ه م س ب خ ة طين ف أ و ح ل و ا ولم يستطيعوا التنقل فلم ينتقلوا تلك ا ل ل ي ل ة وباتوا بعيدين حتى إ ذ ا طلع النهار وكان ص ب ي ح ة يوم ج م ع ة السابع عشر من رمضان المبارك ل أ و ل م ر ة يصومه المسلمون أ و ل رمضان في ح ي ا ة المسلمين بعد الهجره أ ق ب ل ت قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ع د له عريش على تل من ا ل م ع ر ك ة لو استعرضنا هذا لطالبنا الحديث و إ ن ا نشعر ب إ خ و ا ن ن ا الذين مازالوا على درج المسجد ولا نريد ا ل إ ط ا ل ة في هذا الطقس أ ق ب ل ت قريش كيف أ ق ب ل ت وكيف حالها وكيف كان النبي يعد أ ص ح ا ب ه هذا ما سنعرض له في ج م ع ة ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ادعوه وانتم موقنون بالنجابه وبني عليه رأي عريش على ت ل مشرف على س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة وفي موقع هذا العريش ابتني فيما بعد مسجدا وعندما كانت طريقنا للحج و ا ل ع م ر ة ت أ ت ي على بدر قبل طريق ا ل ه ج ر ة الجديد كنا نعرج على بدر ونقف على س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ونزور ذلك المسجد ونلقي ن ظ ر ة من خلال تطبيق ا ل س ي ر ة في د ر ا س ة م ي د ا ن ي ة ويستفيد اخواننا على الواقع دروس تلك ا ل م ع ر ك ة اما الان فالطريق لا ي أ ت ي عليها لا ذهابا ولا ايابا ابتني العريش للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كان ر أ ي سعد ومن خلال هذا الراي أ ي ك الذين لم يشهدوا ا ل م ع ر ك ة من ا ل أ ن ص ا ر والمهاجرين على حد سواء قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا نبني لك عريشا تكون فيه ويحرسك بعضنا ونعد ركائبك عنده ف إ ن كانت التي نبغي أ ي النصر فذلك فضل الله و إ ن كانت ا ل أ خ ر ى ولم يقل ا ل ه ز ي م ة جلست على ركائبك ولحقت ب إ خ و ا ن لنا ما ت خ ل ف عنك لو ع ل م أ ن ك تلقى ع ن و ا ووالله يا رسول الله ما نحن ب أ ش د منهم حبا لك ا ر أ ي ت م ش ه ا د ة بالغيب لم يزك نفسه والحاضرين و ي ن ط ق ص إ خ و ا ن ه الغائبين وغايتنا من ا ل س ي ر ة الدروس ل ل ت أ س ي ل للتسلي فانظروا إ ل ى خلق ا ل أ و ل ي ن وانظروا أ خ ل ا ق الحاضرين ولا اعني في المسجد أ ي العصر الذي نعيش فيه حفظ ذمه وظهر إ خ و ا ن ه غيابا ما نحن ب أ ش د لك حبا منهم ولو علموا انك تلقى عدوا ما تخلف عنك رجل منهم قط تلحق بهم يا رسول الله فيناصحوك و ي ج ا ه د معك وهذا اجتهاد من سعد رضي الله عنه وهي أ و ل م ع ر ك ة ولم تنزل فيها ا ل آ ي ا ت بعد في أ ح ك ا م الجهاد وما علم ضمنا ب أ ن ه م و إ ن دارت ا ل د ا ئ ر ة لا قدر الله على المسلمين رسول الله لا يركب ركائبه ويفر ويلحق بمن تخلف ف إ ن ه ا يوم كانت يوم أ ح د وبعض ا ل ص ح ا ب ة وصل داره في ا ل م د ي ن ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب الناس الى العدو وثابت ما زالت قدماه من مكانه يقاتلهم والناس يلوذون به وكذلك يوم حنين الناس ولت ادبارها والرسول يدفع بغلته باتجاه العدو وينادي على نفسه معرفا من لا يعرفه انا النبي لا كذب ا ن ب ن عبد ا ل م ط ل ق إ ل ي ايها المهاجرون إ ل ي ايها ا ل أ ن ص ا ر إ ل ي يا أ ه ل ب ي ع ة الرضوان الرسول لا يسر من ا ل م ع ر ك ة ولكنه اجتهاد م أ ج و ر من سعد بن معاذ حيث لم يكونوا يعلموا احكام القتال بعد ف أ ج ا ب ه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو يقضي او ل ل ذلك ه خيرا من أ يقضي الله خيرا من ذلك ولم يعترض على ف ك ر ة بناء العريش فبني العريش حتى يستظل به النبي صلى الله عليه وسلم وليكن مكانا يناجي به ربه بعيدا عن أ ع ي ن الناس حتى لا يكون فيه رياء ورسول الله أ س م ى الخلق عن الرياء الا أ ن ا ل ع ب ا د ة تحتاج إ ل ى ع ز ل ة ابتني العريش وتوشح سعد بن معاذ صاحب ا ل ر أ ي سيفه ووقف ببابه حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل النبي هذا العريش ولم يصطحب ا الصديق صاحب الغار بكر الذي قال ع ن ه علي بن أبي الله الله بن ط الا ب و ل ل ه م ابا ث ت ح د مننا وسلم الله الله لرسول صلى عليه ب ن ص ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م إلا ص ح ب ة أ ب ي بكر إذ ي ق و ل تعالى ثاني س ن ي ن إ ذ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا فاصطحبه النبي معه إ ل ى العريش وجلس ودعا ربه وركع ما شاء الله له أ ن يركع وقام تلك ا ل ل ي ل ة يصلي أ م ا أ ص ح ا ب ه فضرب الله عليهم النعاس فناموا امنه لهم وليقويهم على القتال في الغد وكانت ل ي ل ة ا ل ج م ع ة السابعه عشر من رمضان المبارك ل ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة وفي الصباح قام صلى الله عليه وسلم فصلى باصحابه الفجر ثم صفهم صفوفا كتف الرجل الى كتف الرجل المنكب الى المنكب صفوفا م ت ر ا ص ة والعرب لا تعرف هذا النظام من قبل إ ن م ا قتالهم أ ن يهجموا ه ج م ة و ا ح د ة فيختلط الناس بعضهم ببعض و ل أ و ل م ر ة يعرفون هذا النظام في القتال صفهم صفوفا ا ل و ا ح د ة و ا ل آ خ ر والصفوف م ت ر ا ص ة وجعل في مقدمتهم ر م ا ت النبل و أ خ ذ يعلمهم ك ي ف ي ة القتال اليوم قائلا لهم لا ت ب د أ و ا بقتال حتى اذنكم أ ي ليس بمجرد رؤيتكم العدو ت ع ج م و ا عليه لا لا ت ب د أ و ا قتالا حتى اذنكم و إ ن غشيكم القوم أ ي إ ن باغتوكم قبل أ ن يصدر إ ذ ن إ ل ي ك م فانضحوهم عنكم بالنبل فان ض ح و ه م عنكم بالنبل فإن خالطوكم أ ي عندما يقتدف و يتقدموا خ ل ط و ا معكم ي ت يختلطوا معكم فسلوا السيوف ثم وعظهم وذكرهم بالله وقال لهم إ ن الصبر في مواطن, في مواطن البلاء سبب الفرج والنصر وبينما هو يصوي هذه الصفوف وقد أ ش ر ق النهار ولم تحضر قريش بعد كان رجل من بين ا ل ص ح ا ب ة و أ ق ف عند هذه النقاط والنكت في ا ل س ي ر ة وليس النكت للضحك لا النكت ا ل ع ل م ي ة أ ي ن ك ت ة م و ج و د ة ب ا ل س ي ر ة ينبغي أ ن نقف عليها ل أ ن فيها الدروس وهو يسوو الصفوف وبيده قدح والقدح عود صغير ويقول تقدم أ ن ت و ت أ خ ر أ ن ت حتى لا يكن و رجل طويل أ م ا م قصير يحجب عنه ا ل ر ؤ ي ة يسويهم فكان رجل من ا ل ص ح ا ب ة اسمه سواد بن غ ز ي ة سواد هذا متزر ب إ ز ا ر عاري الصدر أ ي ليس عليه رداء ومحب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشده هذا المنظر نبي رسول يقود م ع ر ك ة اليوم لنرى كيف يقاتل النبي فكان مشدودا ينظر إ ل ى نبيه ب م ح ب ة و إ ع ج ا ب وغبطه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد أ ي ادخل بالصف ومن شدته إ ل ى النبي لم ينتبه إ ل ى هذا التنبيه فبقي بارزا من الصف وهو ينظر إ ل ى النبي ب كليته يعني ب ل غ ة أ ن ه فان تماما لا يسمع ولا يرى مشدود مدهوش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة أ خ ر ى ل أ ن دنو العدو قد اقترب استقم يا سواد ولم يدخل سواد بالصف فعلم النبي أ ن ه مشدود ومدهوش فركزه بهذا القدح في برق ايدي العود وقال له استقم يا سواد فانتبه دليل على أ ن ه كان غائبا ً عن نفسه فلما وكزه النبي تسلم بالعود قال أ و ج ع ت ن ي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ف أ ق د ن ي من نفسك أقدني من نفسك هل يستطيع أ ن يقولها أ م ي ر لحاكم أقدني من نفسك لا جندي أ م ي ر لا يستطيع معنى أ ق د ن ي من نفسك أ ي ذل لي ان أ س ت د لطعنتي منك أ و ك س ك كما وكزتني قال أ ق ض ن ي من نفسك يارسول الله يقول ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه فدفع النبي إ ل ي ه القدح ة وهو يبتسم اي العود وقال هاك يا سواد فاستقد أ ي خذ وانتصر لنفسك قال لقد وكزتني و أ ن ا عاريا و أ ن ت تلبس ثوب فاكشفني عن بطنك فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه حتى بدا بياض بطنه و إ ذ ا بسواد يلقي القدح من يده ويعتنق بطن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبله ويمرغ وجنتيه عليه ودموعه تذرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله لقد ر أ ي ت ما حضر من أ م ر الله و أ خ ش ى أ ن يكون اليوم آ خ ر عهدي ف أ ح ب ب ت أن يكون آخر عهدي آخر ان ل د يلقى ا أن ي جلدي جلدك رضي الله عنه و ا ل ض ا ه وحقا قد استشهد سواد في هذه ا ل م ع ر ك ة فكان آ خ ر عهده من الدنيا أ ن قبل غفض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن مبرمجه ا ل د ع ا ي ة و ا ل إ ع ل ا م لا عندما طلب وقال أ ق ذ ن ي من نفسك كل ا ل ص ح ا ب ة كان ينتظر أ ن سوادا سيستقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر الله هذا الموقف ليعطينا درسا ب أ ن حب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ي حد لا يعد مغالاه يا ج ه ل ة العلم وليس طلابه هذا حديث موجه لجهلة لطلابه العلم لا لطلابه. طلاب العلم أسمى من أن يقولوا حديث أسمى أن من أ ن م ح ب ة النبي مغالاه كيف تكون مغالاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين لا يكمل إ ي م ا ن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من ماله وولده والناس أ ج م ع ي ن هذا درس أ و ل في دروس بدر ومعنى أ ن يكون النبي أ ح ب إ ل ي ك من نفسك التي بين جنبيك ليس ب ا ل إ د ع ا ء ولا بالشعارات التي ترفع ولا ب أ ن تذرف العين دمعا و إ ن كانت مؤشرا من مؤشرات الحب ولكن ح ق ي ق ة ذلك ينبغي أ ن يظهر في سلوكك جليا فكيف تدعي أ ن النبي أ ح ب إ ل ي ك من نفسك التي بين جنبيك و أ ن ت تترك س ن ة من سننه إن المحبة ل م ن يحب مطع ف ح ق ي ق ة ا ل م ح ب ة الاتباع و أ ن ت حب في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته وصفاته وذاته أ م ا سيرته فهي الدين والتعليم ا و أ م ا ص ف ا ت ه ف إ ن ه ب ج س م ه و ج س د ه أ ح ب ا ل ن ا س إ ل ى قلبك يجب أ ن يكون وبذاته ل أ ن ه رسول الله وحبيبه و ل أ ن ه سيد الرسل على ا ل إ ط ل ا ق فرسول الله خير خلق الله أ ج م ع ي ن نعم هو بشر ولا نخرجه عن ر ت ب ة المخلوق ولكنه أ ش ر ف المخلوقات على ا ل إ ط ل ا ق محمد بشر وليس كالبشر بل هو ي ا ق و ت ة والناس كالحجر فانظر إ ل ى الياقوت بين ا ل أ ح ج ا ر وهذا مجازا لتستوعبه العقول و إ ل ا فهو فوق ه ذ العقول وفوق ا والنقول صلى الله عليه وسلم رحم الله البصيري حين أ ر ا د أ ن يعبر عن حبه له ومدحه فقال دع مدعته ت النصارى في نبيهم أ ي لا تخرجه عن أ ن ه مخلوق فهو ل م يكون إ ل ه ا ولا ابن إ ل ه ولا نعطيه ص ف ة من صفات ا ل ا ل و ه ي ة على الاطلاق ولكن دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فهو تاج خلق الله على الاطلاق ولقد وصفته يوما بوصف احب ان اذكره دائما لانه كان فتحا من الله ونعمه تصوري لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تلك ا ل ك ت ل ة ا ل ن و ر ا ن ي ة ا ل م ت ك ا م ل ة التي تتربع على ذروه سنام ق م ة الكمال اللامتناهي دون ب و ا ب ة ا ل ر ب و ب ي ة بوابة الربوبية دون بوابة الربوبية فلا نخرجه عن كونه مخلوق ولكنه أ ش ر ف المخلوقات على الاطلاق تعس عبد لم يحبه صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه ففاز بها سواد بن غ ز ي ة صف النبي اصحابه وحثهم على الصبر والبلاء وامرهم الا يبداوا الا ان ي أ ذ ن لهم ثم لما اقبلت قريش نظر النبي من باب العريش وقد اقبلوا من تل ينحطون فيه الى ا ل م ع ر ك ة انحطاطا هكذا فلما ر آ ه ا أ ق ب ل ت بالدفوف والغناء والزمر والطبل قال اللهم إ ن هذه قريش قد أ ق ب ل ت بخيلائها وكبريائها تحادك وتكذب نبيك اللهم نصرك الذي وعدتني فاحنهم في هذه الغدات, احنهم في هذه الغدات فلما أ ط ل ع ت ب ة بن ر ب ي ع ة وعلى بعد لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان على جمل مميز لونه أ ح م ر فقال لمن حوله إ ن يكن في القوم خير فعند صاحب هذا الجمل ا ل أ ح م ر يا علي قل ل ح م ز ة وكان أ ق ر ب الناس من العدو قل لحمزة يعلم لنا من صاحب الجمل ا ل أ ح م ر فنظر حمزة فأرسل مع علي أنه حمزة مع عتبة علي ابن القتال ربيعة وهو ينهى عن وهو فهذه ف ر ا س ة ونبوءه النبي لم يراه ولم يدر ان ع ت ب ة كان ينهى عن القتال من قبل فقال ان يكن في القوم خير فعند صاحب هذا الجبل الاحمر ولما بلغه من هو كان ع ت ب ة ا بن ر ب ي ع ة وكان اعقل قريش وكان يريد ان يردهم كما سمعنا في جمعتنا الماضيه ة الا ان فرعون ذ ه الامة ابي جهل وهذا فرعونها في زمن ا ل ن ب و ة اما اليوم ففراعنتها اكثر من ان تعد ب فراعنتها、قثر. كان قد احفزهم واستشاط ع ت ب ة غضبا حين وصفه بالجهل وقال انتفخ سحرك يا ابا الوليد انتفخ سحرك وانتفاخ السحر سحرك هو من ش د ة الخوف أ ن يصبح لا يستطيع أ ن ي أ خ ذ النفس أ و ي أ خ ذ ه ب ق و ة فتنتفخ ل أ ت ا ه وقصبته الهوائيه ة شدة تعبير سترى ينتفخ عن الذي ر من غدا الخوف قال س ح يا مسفر استهي وهذه الفاظ تشاتموها أنزه المسجد والمنبر عن تفصيلها ومعنىها فلما أقبل القوم فلما مسفر وهذه أنزه أقبل أقبل عن ر ج ع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى العريش ف أ خ ذ يناجي ربه فسجد صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا حي يا قيوم لا إله إ ل اله أنت يا حي يا قيوم ا إ ل إ ل الا أنت ي ق و علي فأتيته أخبره م ذ انت ي ص ع القوم و ف ج د لا إله إلا أنت فرجعت ا ساحة ا ن ط ل إلى ل ق ت م ع ك ة حمزة لأطمئن والمشرف عليهم حمزة عبد المطلب ابن ر ف عبد ث ا ن ي ة ل أ خ ب ر ه فوجدته ساجدا يقول يا حي يا قيوم لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت فعدت إ ل ى س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ف أ خ ب ر ت ح م ز ة أ ن ه ساجد فرجعت ل أ س ت أ ذ ن ه ب أ ن القوم قد دنوا منا ويريد أ ن يقتحموا حوض الماء فماذا نصنع وقد نهانا النبي عن القتال فرجعت إ ل ي ه و إ ذ ا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا إله إ ل اله أنت ك ذ الا مع أنه ب ا أ أ م س يقول ل ص ح ب أبشر ه فلكأني أنظر إلى م ص ا ر ع القوم و ت ل عليهم ا إ ذ يعدكم الله إ ح د ى الطائفتين أ ن ه ا لكم فما دامت العير قد فلتت إ ذ ن فالنفير لنا النصب و ع د أن صف وقبل أ ن يصف أ ص ح ا ب ه وقد ج اخذ ل في ساحة أرض المعركة أرض أ يضع يديه كما روى مسلم في ص ح ي ح ه وللبخاري لفظ آ خ ر ولكن الصحيحين متفقان على ر و ا ي ة هذا الحديث و إ ل ي ك م ر و ا ي ة مسلم التي تحضرني ا ل آ ن أ ن ه أ خ ذ يقول هذا مصرع فلان بن فلان ويضع يده على الرمال وهذا مصرع فلان بن فلان ويضع يده على الرمال مصرع ويضع على بن يده حتى سمى عددا كثيرا من س ا د ة قريش يضع يده ي ق و ل هذا مقتل فلان هنا سيقتل يقول ا ل ص ح ا ب ة فوالذي بعثه بالحق لقد أ م ع ن ا نظرنا حيث وضع يده في م ق ت ل كل رجل وبعد أ ن تمت ا ل م ع ر ك ة فما وجدنا رجلا تزحزح عن مكان وضع يد رسول الله رجل يبشر أ ص ح ا ب ه بالنصر ووعده الله به ويقول هذه مصارعهم ثم يرجع يسجد يا حي يا قيوم لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت اللهم نصرك الذي وعدتني فلم الالحاح بالدعاء ما دام النصر قد وعدت به ليعلمنا ا ل ع ب و د ي ة لله ف إ ن لم تكن طلبا للنصر فشكرا على هذا الوعد ل أ ن ا ل ع ب ا د ة تكون شكرا غالب ا أ ح ي ا ن عند أ ص ح ا ب المقامات ا ل ع ل ا ل إ ن شكرتم لازيدنكم ثم أ خ ف ى غ ف و ة صلى الله عليه وسلم لا نوما ا ل غ ف و ة التي كانت ت أ خ ذ ه عندما ينزل عليه الوحي أ ي سكن وخشع ثم رفع ر أ س ه وليس عنده إ ل ا أ ب ا بكر فقال أ ب ش ر يا أ ب ا بكر لقد جاءك النصر من عند الله هذا أخي جبريل على رأس ألف من الملائكة يقودهم ثناياه وجهه الملائكة ساحة المعركة على النقع أي على وجهه الغبار الأرض الملائكة أخي رأس ألف أي لأنه ألف جبريل على إلى على على نزل إلى الأرض ونزلت ألف من من قد على ع الزبير ل هيئة ا بن ولقد ا م ع ي الزبير يومئذ ه ا العمائم الصفر وكان الزبير معمما بعمامة صفراء ل و سمع ا ل ص ح ا ب ة صوت ا ل م ل ا ئ ك ة و ر أ و ا ا ل س ح ا ب ة التي خرجوا منها فقد نزلوا ك ه ي ئ ة ا ل س ح ا ب ة ثم انتشروا ولقد سمعوا بعضهم وهو يقول حتى تقدم يقول حتى المعركة حيزونه أ ق د م حيزوم كما أ خ ر ج ه البخاري وكل هذا ليربط على قلوب المؤمنين و ح ق ي ق ة النصر من عند الله إ ذ تستغيثون ربكم إ ش ا ر ة إ ل ى دعاء النبي و ا ل ح ا ح إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إ ذ ا كانت ا ل ب ر ق ي ة ا ل م س ت ع ج ل ة من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى الله جل جلاله ها نحن في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة فنصرك الذي و ع د ن ي كان الجواب قولا وعملا معا إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ ن ي ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مردفين وما جعله الله إ ل ا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إ ل ا من عند الله إذا سواء نزلت الملائكة ا أو نزلت تنزل لم ل ل هذا ناصرهم ولكن لتطمئن قلوب الصحابة وتقوى حين أن ألفا من الملائكة وجند الله لا تغلب موجودين معنا مطمئن الصحابة يعلموا ألفا الملائكة الله لا المعركة قاتلوا وقلوبهم ه قلوب وتقوى تغلب في كله استعداد ولم ت ب د أ ا ل م ع ر ك ة بعد فلما أ ق ب ل ت قريش وعزمت على القتال و ر أ و ا م ك ي د ة المياه و بئر الماء الذي اقتنى عليه المسلمون حوضهم وغوروا م ع د ه اشتاطوا غضبا فخرج عتبه لينفي عن نفسه انظروا إ ل ى ع ز ة ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ف ت ه ا ل أ ن ه وصف بالجبن أ ص ر أ ن يكون أ و ل من يقاتل أ م ا لو وصف مؤمن بالجبن يقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله غفر الله لك يا أ خ ي هذا إ ن كان مؤمن فلما وصف ع ت ب ة ب الجبن ركبه شيطانه بعد أ ن كان ي ن ه ى عن القتال ويقول ع صبوها ب ر أ س ي وقولو جبنا ع ت ب ة أ ص ر أ ن يكون أ و ل ا ل مبارسين فخرج ع ت ب ة بين أ خ ي ه ش ي ب ة وابنه الوليد والذي به كان يكن ا ب ا الوليد و أ خ و ه شيبه بن ع ت ب ة ابن ربيعه فهو في وسطه وتقدم بعد أ ن كان بحث في المعسكر ومعداتهم كلها أ ن يجد خ و ذ ة تلبس ر أ س ه فلم يجد ل ع ظ م ة ر أ س ه فما كان في الجيش خ و ذ ة يستطيع أ ن يلبسها فاعتجر ببرد أ ح م ر أ ي ق ط ع ة من قماش حمراء جدلها على ر أ س ه بدل ا ل خ و ذ ة لتبتقي ض ر ب ة سيف ان جاء ونزل بين أ خ ي ه وابنه ونادى على المسلمين من ي ب ا ر س والنبي واقف باب العريش فهرع إ ل ي ه ث ل ا ث ة من ا ل أ ن ص ا ر لم تذكر كتب, كتب السير أ س م ا ء ه ن خرج رهط من ا ل أ ن ص ا ر ث ل ا ث ة إ ل ى ث ل ا ث ة حتى عند ا ل ج ا ه ل ي ة قبل أ ن يسلموا كان لديهم مبادئ في القتال و أ خ ل ا ق و أ م ت ن ا اليوم التي تعقد المؤتمرات للحفاظ على حقوق ا ل إ ن س ا ن لا تعرف أ خ ل ا ق القتال على الاطلاق مسلميها وكافريها على ا ل س و ا ء في هذا الزمان لا تعرف أ خ ل ا ق القتال ولا مبادئه برزوا للقتال ث ل ا ث ة فبرز لهم ث ل ا ث ة فناداهم ع ت ب ة فيقول ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وراويها أ ب و بكر قال كره النبي صلى الله عليه وسلم خروج ا ل أ ن ص ا ر ل أ ن ه أ و ل يوم ي ل ق ى به عدوه قريش كان يحب أ ن ي ض ر ز إ ل ي ه م أ ق ر ب الناس له صلى الله عليه وسلم حتى ي ك و ن أ ا س و ة ل إ خ و ا ن ه م ا ل أ ن ص ا ر ولكن برز ا ل أ ن ص ا ر فسكت النبي وهو في قلبه غير راض فقلبه كان يحرك ا ل أ م و ر فلما تسمى ا ل أ ن ص ا ر ب أ س م ا ئ ه م قال لهم ع ت ب ة أ ك ف ا ء كرام هذه من أ خ ل ا ق القتال عند الجاهليه لا يبارز الرجل إ ل ا من يراه ك ف أ له فلو كان أ ق ل منه م كفء أ أي عمرا ش ج ا ع ة ع ش ي ر ة لا يقاتله يقول أ ر ي د ن ب ي أ ر ي د رجلا يعادلني قالوا أ ك ف ا ء كرام ولكن لا ح ا ج ة لنا بكم ثم نادى ع ت ب ة يا محمد صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج لنا أ ك ف ا ء ن ا من بني عمنا قاتل الله الكفار نريد أ ن نقتل أ ب ن ا ء عمنا لا نقتل أناساً نريد أن نقتل آخرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزه بن عبد المطلب قم يا عبيده بن الحارث بن عبد المطلب قم يا علي بن أ ب ي طالب بن عبد المطلب أ ق ر ب الناس لرسول الله عمه واثنان أ ب ن ا ء عمومه علي بن أ ب ي طالب وعبيده بن الحارث الحارث أ ك ب ر أ ب ن ا ء عبد المطلب إ ذ ا قام ح م ز ة بين ابني شقيقين له كما وقف ع ت ب ة بين أ خ ي ه وابنه فتقدم حمزة على يمينه ع ب ي د ة وعلى شماله علي حتى دنوا منهم فقال ع ت ب ة من أ ن ت م قال ح م ز ة أ ن ا حمزه بن عبد المطلب وهذا ع ب ي د ة ا بن أ خ ي الحارث بن عبد المطلب وهذا علي ا بن أ خ ي أ ب ي طالب بن عبد المطلب فهل نحن أ ك ف ا ء ك م قالوا نعم ف ب د أ ت ا ل م ب ا ر ز ة فما هي إ ل ا لمحه حتى أ ط ا ح ح م ز ة رضي الله عنه بعنق عتبه بن ربيعه و أ ط ا ح علي ب ر أ س الوليد بن ع ت ب ة واختلف ع ب ي د ة مع ش ي ب ة بضربتين أ ث ب ت كل واحد صاحبه ب ج ر ا ح ة فبترت ساق ع ب ي د ة وسال مخها ف أ ج ه ز على ش ي ب ة وحمل ح م ز ة وعلي ع ب ي د ة بن الحارث و ر ج ع به إ ل ى باب العريش حيث يقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان الطقس حارا ف أ س ن د النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إ ل ى ع ب ي د ة ليضع خده عليها فنظر ع ب ي د ة إ ل ى النبي وذرفت عينه قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أ ب ك ي جزعا من الموت ولا حزنا على الدنيا ولكني وددت أ ن عمي ابا طالب حي ليعلم أ ن أ ح ق منه وقد وفينا بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاحن حوله و ن ن ا ض ن ي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل ي بيتين ل أ ب ي طالب ذكرنا هذه ا ل ق ص ي د ة عندما قاطعتهم قريش فقال ق ص ي د ة مطول ة فاقه المعلقات فقال فيها يخاطب قريش كذبتم وبيت الله أ ي يقسم ببيت الله أ ن ك م كاذبون أ ن نبزى محمدا أ ي نسلبه ونغلب عليه ولما نطاحن حوله ونناضل أ ي نجاهد لا ت أ خ ذ ه بالهون ومتى ن س ت م ه لكم ومتى تستلمونه حتى نصرع أ ي كل بنيهاش تقتل حوله فلا يبقى بنا من يحمي طفلا أ و ا م ر أ ة عندئذ تصلون إ ل ى محمد قال وددت أ ن أ ب ا طالب حيا ليعلم أ ن أ ح ق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما ن ط ا ع حوله ونناطلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو ينظر في وجهه أ ش ه د إ ن ك لشهيد أشهد إ ن كان لشهيد ك أ و ل من أ ص ي ب يوم بدر ولكنه لم تخرج روحه في بدر فلقد احتملوه جريحا وفارق ا ل ح ي ا ة في الطريق فهو ليس مدفون مع شهداء بدر بل على الطريق بين بدر والمدينه وبعد ان انتهت هذه ا ل م ب ا ر ز ة والنصر فيها للمسلمين فلقد سحبت قريش ث ل ا ث ة صرعى مجندلين من سادتها هجموا على المسلمين ه ج م ة و ا ح د ة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ش ر و ا وسددوا وقاربوا فوالذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل مقبلا غير مدبر إ ل ا أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة وكان رجل من ا ل أ ن ص ا ر ي أ ك ل بتمرات في يده يتقوى بها فقال بخ بخ ما بيني وبين ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن يقتلني هؤلاء إ ن ه ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة حتى اكل تمرات ثلاث ف أ ل ق ى التمرات الثلاثه من يده واندفع إ ل ى ا ل م ع ر ك ة يقاتل فقتل من قتل ثم استشهد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وهو عمير بن الحمام ف ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة و أ ب ل المسلمون فيها بلاء حسنا لقد قتل علي بن أ ب ي طالب بيده وحده س ب ع ة عشر مشركا من ا ل قريش منهم رجل هو أ خ و خ د ي ج ة بنت خويلد واسمه نوفر ل ن و ف بن خويلد فلما علاه علي بالسيف أ ت د ر و ن كم كان عمر علي انذاك في ب د ا ي ة اثني ن وعشرين من العمر قتل س ب ع ة عشر ولما على نوفل ا بن خويلد اخو خ د ي ج ة وخال ف ا ط م ة بنت رسول الله ع ل ى ه بالسيف صاح نوفل بملء فمه اناشدك الله و ا ل ر ح م ة يا علي انا نوفل ا بن خويلد انا اخو خ د ي ج ة وخال ف ا ط م ة بنت محمد قال لا قرابة, بين مسلم ومشرك اليوم. لا, قرابة. لا قرابه بين مسلم ومشرك اليوم فقده بالسيف نصفين وكان أ ب و عبيده رضي الله عنه في ا ل م ع ر ك ة يبلي بلاء حسنا وكان أ ب و ه مع قريش فكلما ساقته ا ل أ ق د ا ر في م و ا ج ه ة أ ب ي ه يغير طريقه لا يريد أ ن يقتل أ ب ا ف ط ر ق ت مسامعه ص ي ح ة من ابيه الجراح وهو يقول اين محمد ت ل و ن ي عليه لا نجوت ان نجى فغير طريقه ابو ع ب ي د ة وجاء في وجه ابيه الصائح وقال يا عدو الله لقد لقيتك مرارا وانا اتحرز قتلك اجئت لتقاتل رسول الله خذها فضرب اباه وقال أ ن ا لم أ ق ت ل ك ولكن الله قتلك ولو شاء لهداك للاسلام وقتل عمر بن الخطاب ابن عم له وهم أ ب و بكر أ ن ينزل ليقتل ابنه عبد الرحمن وكان يسمى عبد ا ل ك ع ب ة عبد الرحمن بن أ ب ي بكر وهو ينادي أ ي ن محمد دلوني عليه لا نجوت ان نجى فهم ابو بكر لينزل له ف أ م س ك الرسول ب أ ب ي بكر وقال دعه يا أ ب ا بكر لعل الله يهديه ل ل إ س ل ا م ن ب و ء ة أ خ ر ى ف أ س ل م وسمي عبد الرحمن بعد أ ن كان عبد ا ل ك ع ب ة ليس ل ل ك ع ب ة عبيد عندنا فقاتلوا خير قتال وانظروا كيف وعد الله المستضعفين ف أ ي د ه م اليوم ل أ ن النبي م د ة هذه ا ل م د ة كلها ث ل ا ث ة عشر عاما وعام في ا ل م د ي ن ة وهو ي س ق ل موازين قلوب حتى تكون م ؤ م ن ة أ ع ظ م من الشم الرواسي فرعا ل من ا ما ي ك و ش بطلعش مش الدنيا هوا هوا اذا راعي من في رويعي كان يتصور ان هذا سيضع قدمه على عنق ابي جهل و ي ح ز ر أ س ه وابو جهل اضخم رجل في قريش ك أ ن ه البعير اجل ر و ا ي ة ان ا ل م ل ا ئ ك ة ساقته ب ا ل ص ي ا ط حتى القته على الارض لا يستطيع الحراك فجاءه عبد الله بن س ع و د لم يجد به ج ر ا ح ة ولكن في عنقه خدر وفي قدميه ويديه خدر من ضرب الملائكه ب ا ل ص ي ا ط جالس هكذا ووجهه إ ل ى ا ل أ ر ض فعرفه قال فخشيت أ ن يكون به ق و ة ف أ ت ي ت ه من ورائه ف أ خ ذ ت ا م خ ذ بسيفي في عنقه أ ت ث ب ت من قوته قال فرفع ر أ س ه و إ ذ ا به م س ق ل أ ي لا يستطيع الحراك فقال لمن ا ل د ا ئ ر ة يا رويعي الغنم قاتلك الله على أ ب و ا ب الموت وما زال يقول رويعي الغنم قال لمن النصر د ا ئ ر ة أي ل م ا ل م وعلى من دارت الامور قال ا ل د ا ئ ر ة لله ولرسوله وعلى رؤوسكم يا أ ع د ا ء الله قال ف ن ق ف ت ه بالسيف مرارا في عنقه فلما علمت انه لا حراك به رفعت بيضه الخوذه عن راسه ثم ضربته بالسيف حتى اثبته ثم لم يجز سيفي به قال فاخذت سيفه فحززت راسه بسيفه ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يابشر يا رسول الله هذا راس الكفر هذا ابو جهل فقال النبي الله الذي لا إ ل ه غيره يستحلفه يمين قلت آه الله قال فكررها ثلاثا فوضعته بين يديه فلما نظر به قال الحمد لله هلك فرعون هذه ا ل أ م ة فقام وسجد لله من مسعود نعم كان بن عنق هذا الله يتصور يضع أبي ويحز رجله رأسه جهل عبد على و ق ا ت ل أ م ي ة بن خلف بلال الذي كان يعذب تحت يده ي في م ك ة ولا أ ر ي د أ ن أ ط ي ل في هذه المواقف فما زلنا مع بدر ولا ن ف ي ه ا جولات الشاهد أ ن ه م قتلوا سبعين من س ا د ة قريش و أ س ر و ا مثلهم وولل جمع الدبر وانهزم وخرج ا و النبي في إ س ر ه م وهو يقول سيولو سيولون ال... سيهزم و و ل ن س ي الجمع ويولون الدبر وهذه ا ل آ ي ة قد نزلت في م ك ة ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصح عنها يقول عمر فلما سمعته يوم بدر يسب وراءهم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر علمت أ ن ه ا المراد بقوله تعالى يوم أ ن ز ل ت في م ك ة اما كيف تم الحصاد وكيف انتهت ا ل م ع ر ك ة وما دور ا ل م ل ا ئ ك ة كان فيها وكيف جمعوا غنائمها لا يتسع له المقام ارجئه الى ج م ع ة ق ا د م ة فادعوه وانتم موقنون ا ل ح ج ا ب ة